الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده وبعد يقول المصنف في باب التيمم يقول باب التيمم يقول وهو بدل فهارة الماء التيمم في اللغة بمعنى القصد في الشرع والتعبد ومعناه شرعاً والتعبد لله تبارك وتعالى بمسح الوجه واليدين بصعيد طاهر والتيمم هو بدل عن طهارة الماء يعني يكون بدلا عن الوضوء كما يكون بدلا عن الغسل بشروط سيذكرها المصنف ان شاء الله فالتيمم في اللغة القصد وفي الشرعي والتعبد لله تبارك وتعالى بمسح الوجه واليدين بصعيد طاهر قال المصنف وهو أي التيمم بدل طهارة الماء والبدل ينبغي أن يأخذ حكم المبدل منه فالماء يرفع الحدث باتفاق المسلمين فكذلك ينبغي أن نقال في التيمم أنه يرفع الحدث إلا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين فمنهم من قال إن التيمم رافع للحدث وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ومنهم من قال بل إن التيمم مبيح لا رافع يعني مبيح الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة ولا يرفع الحدث واستدل العلماء على هذا القول وهو مذهب أحمد الشافعي ومالك وهو قول الجمهور واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر الشهير الصعيد الطاهر وضوء المسلم عشر سنين ولو لم يجد الماء فإن وجد الماء فليتق الله واليمسه بشرة قالوا أن الإنسان إذا وجد الماء يجب عليه أن يستعمله فلو كان التيمم بالصعيد الطاهر يرفع الحدث لما كان وجود الماء يوجب أن يستعمله الإنسان إذ أن حدثه قد ارتفع فإذا الجمهور على أن التيمم بالصعيد الطاهر مبيح لا رافع يعني يبيح العبادة التي اشترك لها الطهار بالماء ولا يرفع الحدث استدل على هذا بحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته يعني يجب عليه أن يستعمل الماء متى وجدت فلو كان التيمم يرفع الحدث لكان هذا الرجل ارتفع حدثه فلا حاجة له باستعمال الماء إلا أن تنتقض طهارته والقول الأول وهو مذهب بحنيفة رحمه الله هو اختيار شيخ الإسلام أن, أن التيمم يرفع الحدث إلى أن يجد العبد الماء وهذا القول هو الأصح وبين القولين فرق عظيم فعلى القول بأن التيمم يبيح الطهاء يبيح لا يرفع الحدث فيجب على المسلم إذا خرج وقت الصلاة أن يتيمم مرة أخرى أحدث أو لم يحدث يعني إذا تيمم المسلم بصلاة الظهر مثلا ثم بقى من بعد الظهر إلى أن أذن العصر وهو لم يحدث فيجب عليه أن يتيمم مرة أخرى إذا دخل وقت العصر كذلك أوجبوا عليه أو قالوا أن خروج الوقت كما أنه يبطل التيمم فدخول الوقت أو إرادة الصلاة يوجب على العبد أن يتيمم أما في الوضوء بالماء فإن العبد لا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا أحدث فيمكنه أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد طالما أنه لم يحدث أما في التيمم فقد أوجبوا عليه إذا خرج وقت الصلاة أن يتيمم مرة أخرى للصلاة الثانية وقالوا لأن التيمم هنا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها وهو قد تيمم ليصل الظهر فلا يستبيح بالتيمم إلا هذه الصلاة لأن التيمم, أو لأن التيمم ضرورة فتقدر بقدرها بفرق الثاني أنهم قالوا أنه إذا كان التيمم ضرورة فلا يصح إلا بعد دخول وقت الصلاة فأراد الرجل أن يصل الظهر ولكنه تيمم قبل وقتها بنحو عشر دقائق قالوا لا يجوز له أن يصل الظهر بهذا التيمم حتى يدخل وقت صلاة الظهر فبناء على قولهم أن التيمم شرع ضرورة فإنه يغتل بخروج الوقت ولا يجزئ التيمم حتى يدخل الوقت كذلك قال أن التيمم ضرورة وهو يقدر بقدرها فينبغي على العبد أن يعين الشيء الذي يتيمم له فلو تيمم للأدنى لا يستبيح به الأعلى فلو تيمم لصلاة السنة فلا يصلي بالتيمم الفريضة ولو تيمم ليقرأ القرآن فلا يصلي بهذا التيمم لا فريضة ولا نافلة وهذا كله مبناه على أمرين الأمر الأول حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وبنوه أيضا على أن التيمم شرع للضرورة وهي فقد الماء فإذا كان ضرورة فينبغي أن تقدر بقدرها ولكن هذا القول غير راجح القول الراجح ما له أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله ويدل على رجحانه الحديث الذي احتجوهم به ففي حديث أبي ذر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أو وضوء المسلم عشر سنين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا فينبغي أن يأخذ أحكام الماء في كل شيء إلا ما خصه الدليل والدليل لم يخص التيمم بأنه إذا خرج وقت الصلاة بطل لم يأتي دليل بهذا فالجواب عما ذهب له الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر ذاته جعل التيمم بدلا للماء وسماه طهورا فينبغي أن يأخذ احكام الماء إلا أن يأتي دليل يفرق بينه وبين الماء ولم يأتي الوجه الثاني من الجواب عن قول الجمهور أنه إذا كان التيمم يبطل بخروج وقت الصلاة أو أن العبد إذا تيمم قبل دخول وقت الصلاة بقل تيممه بدخول وقت الصلاة أو أنه إذا تيمم لعبادة فلا يستبيح بها الأعلى ويستبيح به الأدنى لو كان الأمر بهذه الصورة التي صورها الجمهور لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا عاما للأمة ولنقل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم نقلا عاما مستفيدا لسيما وهم رضوان الله عليهم كانوا أعني الصحابة كثير الغزوات والحروب والانتقال في الفلوات والصحاري فلو كان الأمر بهذه المثابة لنقل عنهم فإذ لم ينقل عنهم هذا فمعنى ذلك أنهم يساوون في الأحكام بين الماء وبين التيمم فما يكون في الماء يكون في التيمم إلا ما خص بالدليل فعلى هذا القول الراجح أن التيمم كالماء تماما بتمام في كل أحكامه إلا أن يخص الدليل التيمم بشيء ومما خص أو خص به التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فالتيمم يبطل بوجود الماء فالتيمم يبطل بوجود الماء فمتى وجد العبد الماء ينبغي أن يتوضأ طيب وجود الماء قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة فإذا وجد الماء وهو خارج الصلاة يعني قد فرغ من صلاته ووجد الماء ثم أراد أن يصلي ينبغي أن يتوضأ ولا يصلي بالتيمم طالما أن الماء موجود فأن الله عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا فهذا واجد للماء فلا يشرع له أن يصلي بالتيمم طالما أنه واجد للماء طيب لو وجد الماء أثناء الصلاة يعني هو تيمنا ثم شرع في الصلاة وبدأ فيها وفي أثناء الصلاة وجد الماء فما الحكم نقول إما أن يكون وجود الماء مظنون يعني هو يسمع صوتا أو يرى أثرا يظن بوجود الصوت أو الأثر أن الماء قد وجد ولا يتيقن فلا يفطل العبادة وهي الصلاة لعجل أمر مضمون متوهم فلا يخرج من الصلاة في هذه الحالة إذا كان وجود الماء أمرا مضمونا لا متيقنا أما إن كان وجود الماء أمرا متيقنا كأن أتاه آت وهو يصلي وقال له قد وجدنا الماء أو الماء موجود أو تعالى فتوضأ وهو يصلي وتيقن حقا من وجود الماء فهنا قال بعض العلماء يتهك الصلاة ويخرج يتوضأ ثم يرجع يصلي يبدأ صلاته من جديد يستأنف ومنهم من قال بل يثم الصلاة لماذا؟ لأنه دخل في الصلاة على وجه مشروع فيكملها على وفق ما دخل فيها لأنه ابتدأها على وجه مشروع فقالوا لا يخرج من الصلاة ولا يفتد الصلاة بل يتم صلاته لأن الله تبارك وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا وهذا كان غير واجد للماء قبل الشروع في الصلاة فتيمم وشرع في الصلاة وفعل ما أمره الله عز وجل به الصحيح في هذه المسألة أن التيمم كالماء وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهو القول الراجح في هذه المسألة قال المصنف إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة نافلة يعني لا يشرع التيمم إلا إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة نافلة وهذا على القول بأن التيمم مبيح لا فإذا دخل وقت الظهر شرع له أن يتيمم إذا أراد الصلاة أو إذا أبيحت نافلة مثل ماذا؟ مثل أراد أن يصلي الضحى وهو لا يجد ماء فيشرع له أن يتيمم ويصلي الضحى ولا شيء أو أراد أن يستخير لأمر أراد أن يقوم به ولا يجد ماء فيتيمم ويستخير للأمر الذي أراد وهكذا فإذا دخلت وقت إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت النافلة شرع له أن يتيمن فهذا هو الشرط الأول والشرط الثاني وعدم الماء هذا هو الشرط الثاني من شروط التيمم وهذا الشرط متفق عليه في الجملة بين العلماء أما الشرط الأول ففيه النزاع الذي سبق والصحيح أنه لا يشترط عدم الماء على قسمين إما أن يعدم الماء حسا وإما أن يعظمه معنويا عدم الماء حسيا أن يجد ماء يبحث عن الماء فلا يجده فعندئذ يشرع له أن يتيمم أما أنه يعدم, يعدم الماء معنويا لأن يكون مريضا ولا يمكنه استعمال الماء بأن إذا استعمل الماء ربما مات أو زاد مرضه أو تأخر شفاءه فعندئذ يشرع له أن يتيمم أو كان الماء في مكان ووصوله لهذا المكان فيه خطر على حياته فعندئذ لا يشرع له أن يذهب إلى الماء ليحضره ويشرع له التيمم فعدم الماء الذي أشار إليه المصنف في قوله وعدم الماء هذا الأمر إما أن يكون عدم الماء شسيا أو عدم الماء معنويا عدم الماء حسيا بأن لا يجده حقيقة وعدم الماء معنويا بأن كان الماء كما قلت لكم كان هو مريض واستعمال الماء إما أن يؤخر الشفاء أو يزيد في المرض أو ربما أدى إلى ثلفه وموته وكذلك من عدم الماء المعنوي أن يكون الماء في مكان وفي أصوله إلى هذا المكان خطر على حياته فهذا عادم للماء معنويا فإذا عدم الماء معنويا يشرع له أن يتيمم أن الله تبارك وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فعند عدم الماء يشرع للعبد أن يتيمم إذا أراد الصلاة أو نحوها مما يشترط له الطهارة كمس المصحف على القول باشتراط الطهارة له قال المصنف وعدم الماء يعني لم يجد الماء إما حسيا وإما معنويا قال أو زاد على ثمنه يعني زاد الماء على ثمنه كثيرا فأن الزيادة نوعان زيادة كثيرة عظيمة يتضرر المرء بها وزيادة يسيرة لا يتضرر بها فإن زاد الماء زيادة عظيمة يتضرر الإنسان بها لا يشرع له أن يشتري الماء وعند وعندئذ يتيمم أما إن زاد زيادة يسيرة يتسامح في مثلها فيجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ أن العلماء قالوا با كان الإنسان مريضا ولا يستطيع أن يوضي نفسه ماذا يصنع قالوا إن كان يستطيع أن يؤجر إنسانا يوضئه لوقت كل صلاة وهو قادر على هذه الإجارة ماديا يجب عليه أن يؤجر من يوضئه ولا يشرع له أن يتيمن ولكنه مشترط في هذه الإجارة ألا تكون بزيادة على مثلها زيادة كثيرة يعني لو كان القائم بمثل هذا العمل يعطى من الأجر عشر دراهم فبحث المريض عن من يوضئه فلم يجد إلا بمئة درهم فهذه زيادة عظيمة وكبيرة فلا يشرع له عندئذ أن يؤجر من يوضئه هذا إن عدم من يوضئه من أقاربه وبنيه فذلك إذا بحث عن الماء فلم يجده فيجب عليه أن يشتري الماء ان كان بثمن مثله وهو قادر على ثمنه فإن عجز عن ثمن الماء كان عادما له فيتيم ولكن إن زاد الماء عن ثمنه زيادة يسيرة وجب عليه الشراء وإن زاد عن ثمنه زيادة كبيرة فلا يجب عليه الشراء بل يشرع ويجوث له أن يتيمم طيب لو خاطر الإنسان واسترى الماء بماله وإن زاد زيادة العظيمة وتوضأ صح وضوءه ولا شيء عليه لأن الله تبارك وتعالى لم يأمره أن يدفع هذا الثمن الكبير لأجل الماء لأجل أن يتوضأ ولكن لو كان هذا الرجل لا يملك إلا هذا الماء هذا المال ولو اشترى الماء للوضوء ربما عدم المال الذي يأكل منه ويشرب فإذا اشترى الماء ليتوضأ ربما لم يأكل وأدى به هذا إلى المرض وربما أدى به إلى ثلاث بدنه فعندئذ لا يشرع عليه أن يشتري الماء ليتوضأ ولو اشتراه وتوضأ به فمات من شدة الجوع فهو قاتل لنفسه لأنه خالف أمر الله وخالف رخصة الله تبارك وتعالى له قال وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمنا يعجزه يعني كان الماء بثمن لا يقدر عليه فعندئذ يشرع له أن يتيمم قال أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه بأن كان مريضا وخشي أن يستعمل الماء كما قلت لكم فيتأخر الشفاء أو يزيد المرض أو ربما أدى إلى هلاكه وموته استعمال الماء عندئذ يتيمم قال أو خاف بطلب الماء ضررا في بدنه بأن كان هذا الماء بمقربة بمن ربما إذا ذهب لطلب الماء من هذا المكان ربما فتك به وقتله كعدو أو حيوان مفترس ونحو ذلك قال أو خاف بطلبه ضررا في بدنه أو رفيقه كيف يخاف بطلب الماء ضررا في رفيقه هذا من عظمة هذا الدين ومن عظمة الإسلام ومن مراعاته لطبيعة الإنسان ولفطرته فالإنسان قد يكون في سفر ومعه مجموعة من الناس وهو يريد أن يتوضأ ويصلي والماء بينه وبين هؤلاء الناس مسافة وهو إذا ذهب للماء بمفرده خاف أن رفاقه وأصحابه يرحلوا ويتركوه فعندئذ ماذا يصنع يتيمم ويصلم إن خاف أن يتركه رفاقه وإن عكسنا المسألة فقلنا لو كان في سفر ومعه مجموعة من رفاقه وهو أقواهم قلبا وأشجعهم فؤادا وهم يخافوا إن تركهم خوفا شديدا فعندئذ لا يشرع له أن يتركهم بل ان استطاع أن يأخذهم معه فعل وتوضأ فإن لم يستطع تيمم وصلى وهذا يبين لك أن الرجل كان يقيم في مكان ومعه زوجته وهي امرأة ضعيفة القلب عظيمة الخوف فإن ذهب لصلاة الفجر وتركها تضررت وخافت خوفا عظيما وهي في مكان ربما لا يوجد في هذا المكان الذي هي فيه لا يوجد حولها جيران وهي تخاف خوفا شديدا فعندئذ لا يشرع للزوج أن يذهب لصلاة الفجر في المسجد ويدعها فإن استطاع أن يأخذها معه وأمن الطريق فتصلي في المسجد فعل وإلا صلى في بيته فإذا كان العلماء أجازوا للإنسان الذي يتضرر بترك رفاقه أو يتضررهم بتركه لهم أن يتيمم ويبع الوضوء فترك صلاة الجماعة في المسجد أولى لما لأن الوضوء للصلاة شرط وواجب بإجماع المسلمين لا يختلفون فيه حتى ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى كفر من صلى بغير وضوء هذا يكفره لا مستحلا لأن المستحل يكفر بإجماعه ولكنه صلى بغير وضوء كسلا فهذا يكفره أبو حنيفة وإن كان هذا القول نازعه فيه الجمهور ولكن الشاهد أن الوضوء للصلاة شرط واجب بإجماع المسلمين أما شهود الجماعة في المسجد ففي وجوبها بين المسلمين نزاع عظيم معروف نزاع قديم ونزاع حديث إلى يوم الناس هذا فإذا أجاز العلماء أن يدع العبد الوضوء المتفق على وجوبه من أجل خوف تضرر رفقته أو تضرره هو فلعن يدع صلاة الجماعة من باب أولى وأحرى وهذا يبين لك كيف أن هذا الدين راعى فطرة الإنسان وراعى طبيعته أن المرأة بطبيعتها ضعيفة استبد الخوف بها وبقلبها فإن تركت وحدها في البيت خافت خوفا عظيما لا سيما لو كان البيت في مكان يكثر فيه اللصوص والسرق والسرقة وتكثر فيه الفتن والاضطرابات فلا ينبغي للرجل أن يترك المرأة وحدها في مثل هذا الوقت من الليل ويخرج يصلي الله أعلم قال أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته وضرر الحرمة غير ضرر الرفاق فإن عني بالحرمة هنا المرأة الزوجة أو الأم أو البنت فهذا يدخل في عموم الرفاق لأن المرأة والزوجة والبنت من الرفاق على سبيل العموم ولكن المعني بالحرمة هنا هو المال المحترم كالحيوان والبهائم وغيرها فإن تضرر هذا المال المحترم بطلب الماء والبحث عنه فيمم الإنسان وترك طلب الماء قال لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعده قال المسنف أو خاف باستعماله يعني استعمال الماء أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك فذكر رحمه الله ضرر البدن وذكر ضرر الرفيق وهم الأصحاب وضرر الحرمة وهم المرأة والبنت والزوجة أو ذكر كذلك ضرر المال المال الذي يتضرر بمثل هذا هو الأنعام من الحيوانات ونحوها أو يدخل هذا في الحرمة وهو الشيء المحترم الذي له حرمة أن الحيوان له حرمة الدليل على هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يعذبه وأن يضلبه بغير ذنب ولا جريرة وضرر المال كذلك أن يكون مع الإنسان مال ولا يستطيع أن يذهب به إلى مكان الوضوء فإن تركه سرق فانخشي على ماله أن يسرق كان مالا كثيرا وجوز له أن يتيمم لعدم الماء معنويا قال أو مرض أو هلاك ونحو فكل هذه الأشياء تبيح للمرء أن يتيمم ويترك الوضوء وهذا من عظمة هذا الدين هذا مصداق قوله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن زائدة لإفادة التأكيد فالله تبارك وتعالى ما جعل في الإسلام حرجا ولا شدة ولا صعوبة بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر وكما قال الله تبارك وتعالى لا يريد الله بكم اليسر لا يريد الله بكم العسر فهذا الإسلام العظيم جعل الله تبارك وتعالى فيه اليسرى والسهولى وجعله دينا مناسب المسلمة في كل زمان وفي كل مكان ويستطيع باعتقاده وبما فيه من أحكام أن يصل إلى مرضات ربه تبارك وتعالى من غير مشقة ولا هلك وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه قال شرع التيمم يعني في مثل هذه الحالات يشرع التيمم قال ومن وجد ماء أن يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله العلماء رحمهم الله قالوا إذا وجد الإنسان ماء قليلا لا يكفيه للطهارة فماذا يصنع؟ أمامه مراتب تأتي تباعا أولا أن يقتصر على الواجب في الطهارة فلو كان يريد أن يتوضى والماء قليلا ينبغي أن يغسل كل عضو مرة واحدة ولكنها مرة تستوعب العضو كلا ولا يغسل الأشياء التي يسن غسلها يغسل ما يجب ويغسل الواجب مرة واحدة فقط فإن الماء بعد الاقتصار على الواجب فكل واجب يغسل مرة ورغم هذا عجز الماء عن ذلك أيضا استعمله مرتبا يعني استعمل الماء على حسب ترتيب أعضاء الطهار فلو كان في الوضوء بدأ فغسل وجهه ثم يديه ثم بعد ذلك يمسح برأسه وأذنيه فإن بقى ما غسل رجليه وإلا تيمم لا تيمم عن رجليه ولكنه تيمم لعدم الماء فالعلماء قالوا من وجد ماء يكفي بعض طهارته أولا يقتصر على الواجب من الطهارة فإن لم يكفي الماء أيضا غسل أعضائه بالترتيب الذي أمر الله عز وجل به فإن نفذ الماء وانتهى تيمم لعدم وجود الماء طيب قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله الإنسان إذا كان مديد وأصابه جرح فأراد أن يتوضى أهو إذا استعمل الماء في موضع الجرح تضرر إما بتأخر الشفاء وإما بزيادة المرض وربما بالهلاة والموت فماذا يصنع العلماء قالوا هو يتوضى في سائر أعضاء بدنه ثم هذا العضو الذي أصابه الجرح يمسح عليه ولا يتيمم وهذا هو القول الصحيح لأنه إن تيمم مع الوضوء فقد جمع بين البدل والمبدل منهم وهذا لا يصح فينبغي لمن أصابته جراحة في ساقه مثلا أو في يده أو شجت رأسه وغير ذلك فينبغي عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا إلا موضع الجرح ويمسح على موضع جرحه هذا هو الصحيح والله أعلم فجزاهكم الله خيرا وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم